ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم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 وكان الله بما تعملون بصيرا إِذْ جاءوكم من فوقكم ومن أَسْفَلَ منكم وَإِذْ زاغت الْأَبْصَارُ وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هناك ابتني المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا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 أَذْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلْ إِلَىَّنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم, تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذاب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير اولئك لم يؤمنوا فاحبط الله اعمالهم وكان ذلك على الله يسير يحسبون الاحزاب لم يذهبوا وان يات الاحزاب يودوا لو انهم بادون في الاعراب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 وَسُوتٌ حَسَنَةٌ لمن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ولما رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وعدنا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا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 واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة ان الله كان لطيفا خبيرا ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والصادقين الصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين, والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيره والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم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 وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ امْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرجا لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مسعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سُنَّةَ اللَّهِ فِي الذين خَلَوْا مِن قبل وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مقدورا الذين يُبَلِّغُونَ رسالات اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا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 إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لهم من اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا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 يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمون من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا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 وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جُنَاحَ عليك ذلك أدنى أَن تقر أعينهن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 ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن ولو أعجبك حسنهم الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا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 ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق واذا سالتمون متاعا فاسالون من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم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 يُدْنِينَ عليهن مِنْ جَلَابِي ذلك ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيْمًا لَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ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 ولن تجد لسنة الله تبديلا تسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن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 وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَ السَّبِيلًا رَبَّنَا آتِهِمْ ضعفين مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرئه الله فبرئه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا ايها الذين امنوا